أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكبد وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب أشياء من اسمه أبو الحسين أشياء من السبولي الله تعالى الميل الحفاري وكبيبه حتى قال الإمام الدرسلي لولا المقاري ما راح مصنون ولا جاء أنف هذا الكتاب الصحيح الذي ما يجينا ولم يكن فيه أبواب ولا تراجم إنما كانت أبواب التراجم هذه من صنع بعضنا عشاية الأمام الأخرين وها نحن في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عبرا من مرض وكفر وغيره من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس العجز عن القيام لازمه القيام إذا قدر عليه وقلنا في هذه المسألة فقصيل فيما إذا اتدأ الإمام صلاة الناس وهو جالس فعليهم أن يجلس وإن كانوا قادرين على القيام بقول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعا والحالة الثانية إذا ابتدأ صلاتهم وهو قائم فاعترضوا عارضا فجلس فليس عليهم أن يجلسوا وبهذا تلتأم النصوص صلى النبي عليه الصلاة لهم مرتين مرة استفتح الصلاة ووجدت وقاموا فأشار إليهم أن يجلسه سواء دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هو الإيمان فوضف أن أبو بكر على يمين النبي عليه الصلاة ولم يجلس وصل النبي عليه الصلاة والسلام هو جلس صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقوم دخل في أثناء الصلاة فهنا الإمام ما استفتح الصلاة وهو جلس إنما اعترى على الإمام جلوس فبطوا هم واطفين قائمين الصبوة والسلام يصلون بصلاة أبي بكر ويصمر أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترون أن العنوان أو الترجمة جاءت مطلقة والصوام الحقصين فيها أنا. وقد قرأنا أيضا قول ونسخ القعود خلفها وقعت في حق من قدر على القيام سبق معنى أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطه معرفة المتقدم والمتأخر الثاني بتعرض الجمع وهنا الجمع ميصور والمتأخر والمتقدم لم يعرف هنا أيضا فإعمال الذليلي أولى من إهدار أحدهم وهذا الذي قال بني الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الأد التبصيح في المشألة لأن المشألة فيها أفول ومداد من من قال لا يجوز لهم أن يقعدوا مدام قادرين على القعود ولو استفتح الإيمان الصلاة جلسه هذا ماذا الجمهور رحمة الله عنه وفريق قال إنما هذا مستحاب إن شاء فهم إن شاء وجلسه لو صلى وجلسه وفريق قال بالتفصيل وهذا هو الصحيح معنا يا جمع بين النصوص رأنا من الحاديث والسليل وطرح هذه وظن كنا عندما لا تذكرون حددنا من جاب جميعا قال المنهى مسلم الله تعالى حددنا من جاب ابن الحارف التنمين ابو محمد الكوفي ثقة قال أكبرنا في مسهر عليك لمسهر القرش فاضي المسهر ثقة أيضا فالحال ما معنى الحال؟ لا ثلاثة معه إما حبيب آخر وإما تحويب وإما رمز الكلمة صح ما الحكمة من اختصارها؟ اختصار الورط اختصار الورط اختصار الميداد توفير الميداد توفير الورط واختصار الورط وهكذا كان العلماء نعم ولذلك كان يوصول بالإصراع في الكتاب حدث ناشى لكل الكنان عن أبه صاحب الخطاب أسرع أخي العلم من الثلاثة الأكل والمشي والكتاب نحن بنسرع في الأكل الله وعلا شوفوا الواحد في المائدة في البيت يمكن نصف ساعة جاء حاجة قليلة نصف ساعة طيب الكتاب عايز إسراء تقول ماشي عشان تختصر الوقت وما يضعش عليك العمر دعم حدث ناشة يكون الكناني عن أبيه أبا أبيه عنه صاحب الخطابة في الوعب في مصر سيط يقول ها أسرع أخي العلم في ثلاثة اكل الماشي وكتشوفوا كانوا بيختصروا الكلام بيختصروا الوقت بيختصروا الميدان بيختصروا الورد يعرفون أميت على الشيء قالوا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حنظال قال أخبرنا عيسى بن يونس أبي إسحاق إلهما على الأعمس من أعمس؟ أبو محمد سليمان بن مهرات الأعمس الأسدي الكاهلي الذي قال لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة وكان أقول الحديث لا قدر راجل الناس الناس ما بندرش فيه ولاش بصوا فيه لان كان في زمان لكن هو الامام لامس كان شعبه يقول عزني الدعى مشهور المصحف المصحف يزيد ولا يقلص قابل الاعمش ملقب بالمصحف وكان يقول الاعمش قباب المحدثين قباب انتوا عارفين ميزان شوف ميزان بحث ميزان الحديث الأعمس رحمة الله عليه قال كلاه مع المن عن الأعمس بهذا الإسنادي نحوه وفي حديثي ما على الحديث السابق في مرض النبي عليه الصلاة والسلام واستخلاف بأربك الصديق وصلي بالناس لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا الذي توفي فيه وفي حديث ابن المسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه لجنب أن بكر صديق عن يساره وكان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير في مسرعيك الإبلاغ عن الإمام لكن إلا لم تكن هناك حاجة فلا داع لأنه يشوش على الناس والحمد لله الأيام هذه سمعات ومكبرات أغنت عنها لأشياء فإن احتيج إليه في دائرة دائرة ضيقة قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأبو بكر يسمع لمرض ورجع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليرفع صوته صلى الله عليه وسلم فربما لا يسمع المتأخر من الجماعة وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس قال حدثنا أبو بكر بن أبي سيب أبو كريم بن, بن علاء الهمدان وأبو بكر بن أبي سيب اسمه الله الله أحمد. أحمد. عبد الله بن محمد العبس الكوثي صاحب المصنف صنف بن أبي سيب وأبو بكر له أخر اسمه رثمان وعثمان اكبر سنة من أبي بكر وأبو بكر أطقا وأطلق وأحفظ من عثمان ولذا أكثر من المسلم أي من المسلم عن أبي بكر قال الإثنان حدثنا ابن نمير عن هشام وهو هشام من أبي عبد الله الدستوار قالوا حدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة ابن نمير هذا الثاني هو الإن الأول هو الأول وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه رجال الآن وكان لنا عين لنا هشام مال. هشام بن عروة بن زود. عن عائش قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في ورده وكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه حفة وقام رجب وإذا أبو بكر يا أم الناس فلما رأىه أبو بكر استحرا فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء بكر إلى جنة حذاء ببكر لا يتقدم الإمام مهموم إذا كانت لئيا لا يتقدم الإمام والتخذ بالمأموم شيئا ما لا السنة يطفان في حذاء بعضنا ترى الناس يجلون على حب ترىهم جاء يصلي بجوال أخيه وكان يثنيه ترى المأموم يتأخر لا ليس في هذا سنة ليس في هذا ذنة لما الصواب أن يطفى بحذاء بعضنا قال والناس يصدون بصلاة أبي بكر قال حدثني عمر النّاقب من هو؟ عمر بن محمد بن مكاير النّاقب وحسن الحلوان حسن بن عليه حلوان من حلوان العرام وليس من حلوان مصر وكان يجلب الزيت ينتظر في الزيت هل يشي بتاع السيارات من أنت ها؟ إذا أطلق الزيت هو زيت الزيتون أنا يا إخوة مش الزيت اللي هو المعاصر هذا لا وفيه جماعة كثيرون كانوا يشتغلون أجلبون الزيت في جمال السلف هم محدثين كثيرون حمزة الزياتة واحد وهذا الحلواني هذا الثاني معكم أبو, أبو صالح لكوان السمام المجموعة أبو بكر المسيرين كان يتزر في الزيت والسامد محمد المسيرين ودخل السجن بسبب هذا التالتي بتعليه ديون كثيرة فدغل السجن بسبب ليه بقى؟ عندي وراء جدا جدا سقطت فقرة في السمن الكبير لهو فقارت السمن كله والذات كله عشان ما يلوجت أكل المسلمين فالتالتي لدي الديون هو سكى بالذات من هنا والديون عليه مدري كم ألف دينار لأنه أصحاب الديون تعالى بقى انت حطك في الحبس هنا عشان انت واجع اليوم تعرفون سم بيقول لي يا سامي قلت له انه مفلف التلو طبيعه تراث الاكل تراث في الله اجي شوف ابن سيرين سكب الزيت عشان الفقره دهي ماتت خلاص اعمل ايه ما دهها طبعا اسالها من ناحيه الفقه فيها ايه فيها اقوال وفيها تفصيل تسال سقوط السمن بالزيت فيها تفصيل لكن هو امره والله عذيب فأراق الزيب كله من أجل هذا يخشى على حياة المسلمين لكن تراكمت على هنا الحسن الحلواني من حلوان إيه بقى؟ من حلوان العرب وعبد ابن محمد قال عبد متى عهدنا بعبد هذا؟ من؟ الآن لأننا ممكن ذكره ليس عبد وهني يقول وعبد الرحمن محمد, محمد الكسبي صاحب المسند والمذخر قال اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب واشوف دقه الامام المسلم يفرق بين اخبرنا حدثنا فلان ما قال فل اخبرنا فلان ما قال سأخلط يفرق بدقه عاليه فحدثنا بن سعد الزهري قال حدثني ابي عن صالح ابن ايه كيسان اللي ذكرنا في صدع من عبد الشهاب علي ابن شهاب وصالح ابن كيسان ده مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز مؤدب ولد الخليفه وكان هو, هو زوري زمل وكان زوري هو صغير كده تربى عند صالح بكيسان وبالاخير صاروا زملاء في الحديث والعلم مع بعض فكان الزوري احيانا صالح بكيسان ياتي يسوع الحديث فيخطئ احيانا شهاب فأقول لزوري أصوك لك قال ريسك لك قد كنت أقيم أودى لسانك صغيري. أذكر قد كنت أقيم أودى لسانك يا محمد يا محمد بن شامز نعم قال أخبرني أنا زبري مالك صحابي جليل أمو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمام كان يصلي لهم في وجه رسول صلى الله عليه وسلم الذي تنفيه فيه حتى إذا كان يوم الهنين وهم صفوف بالصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا حجرة فنظر إلينا وقائنا كان وجهوا ورقة مصحف من الوضاء من الجمال من الحسن البهاء هذا الوصف لا يدف إلى بالنبي عليه وسلم ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني فرح ان هم عاملين قام يصلي ولا هونوا هذا الشيء يسر نعم ويفرح درس النبي عليه الصلاه والسلام قام لعين الصلاه افضل موضوع افضل باب افضل عبادات افضل عبادات عمليه الصلاه يعني يا اخوان فالنبي فرح عليه الصلاه والسلام كلمتهم موحده كلمتهم مجتمعه قام ابو بكر صلى وهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر وهذه الهيئة فالتبسل وتهلى الوجه كان إذا تهلى الوجه الطالب الحديث كأنه مذهب, مذهب يعني تطع من ذهب قال فقهدنا يعني كدنا أن نفتد ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا ما يعرض ضحكا أعز احسنت طيب فتبسم ضاحك من طارق طيب بان الحل يصح ان تسل عنها بكيف كيف تبسم ضاحك قال ابن كيف ضربت للصح كنت مفتوحه وكان حال معله اوكي قال ابو هيفنا ونعم الصلاه من من فرح بخروج رسول الله صلى palmitting وَنَكَصَ يعني تقهقى أبو بكر على عقبئهم ليصل, ليصل الصحة وَظنَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاح فأشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أن أتموا الصلاح قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستراء قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومذا قالوا حذثني عمرو من عمرو إذا؟ عمرو ابن محمد ابن مكيرم متى عادو نبيه في الدرس الماضي او قبل شهر الميلة اهل اهل الدرس قبل اسنان او اسنان قالوا حدثانيه حدث من ضيب الامام وزهير بن حارو ابو خيثمة النساء قال الاثنان حدثنا سفيان ابن نعوي ابو محمد ابن ميمون الهلال سفيان ابن عيين ميمون الهلال ابو محمد الذي كان في مكة كان ملك في المدينة وكان ابن في مكة كان الشافع يقول لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز راح من زمان فعلا الله سبحانه وتعالى لهذا الدين من يقوم نعم ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة أن يجدد لها الأمر لأن هذا الدين محقوب بحب الله سبحانه وتعالى فأنا يقول أن عيينة خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفرر جود السبيل خلت الديار تفزمانه يقول خلت الديار ومن في زمنها يامل تفزمانه إبن مالك وزمانه فلان وفلان وفلان أخذانه جهابنا ومعنى يقول خلت الديار فشفت غيره مسوي وكان امام اهل مكه النعيم فشفت غيره مسوي ومن الشقائق هذا من تواضعه رحمه الله شوف الامام النعيم ماذا يقول قال علي عن السوده عندما خلينا الحديث عن عهد الزواج طب خصيصا مع عهد الزواج زي ما دايما سفيان على الزهري إذا اطلق من هو <تصفيق> <مجلسي ثوري>؟ <تصفيق> عشان كان ابن عييه ليه ما يكونش ثوري لا مش غير الدوري الامير قالوا له لم تستحل الزهري قال لم يكن عندي دافع وعليكم وقت مبارك طيب اليوم ما شاء الله متذكر لنا اسباب طلب العلم واللي ارتحال الحديث والانف مع ذلك الواحد كده هو نايم على السرر بطنية مش عايزة ترتفع من على وشي عايز العلم يجيه من تحت بطنية كده هو بالكاس بالأنبوبة بكل حاجة في التلفون يجيه العلم يعني لو أدني من مشاقة لو أدني من تعب لو أدني من البكور يعني بتغفعه في البكور والعسين إن الله اسمعوا كلمة الخطير بغضاني إن الله يرفعه عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث شكرا برحلة أصحاب الحمد معنا يا إخوان نرتاحل نتعلم نستفيد نتمنى الركب والخماصر في حلقات العلم وفيها بركة والله الحمد هذا من فضل الله عزودي قال أين كنا؟ عندما من؟ سوفيان عن الزهري عن أنس. الزهري من هو؟ الحمد المسلم روز الله لله. العبد الله من الشهاب الزهري ابو بكر اتفق على جلالته واتقال حوض القرآن في ثمانين ليلة وقال لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب العبادي لما كذب يعني يتنزح عن المباح لو كان يخلل المرح فكيف بالحرامة وسبب هذه الكلمة أن بعض خلفاء من يومين قالت لك قال أنا أكذب لأهم لك والله لو لاجه منالي من السماء أن أحللت الكلمة ما كلا كان التوضح وكان كريما حتى أنه استدانت بيون الكثيرة بسبب التوضح ف فلاكمت عليه اليون فسددها بعض خلفاء من المريض من في الشام ولم يصر عليه شيء في رصيد ما عليه شيء في دفاة الناس ما عليه لي فعاد الله وقال يكرم الناس ويستدف وراح واتكلهم فقال واحد من الزملائي كيف تعمل كذا وانت أعزيلك اليون ذلك قال أم الكريم لا تحنكوا التجارب إِنَّ الْكَرِيمَ لَا تُحَنِّيْكُمُ التَّجَرِيْبِ كان يضع القصاع القصاع والجفال مليئ بالطعام على رؤوس الطرق على نواص الطرق ليأكل مين الله وأبناء السبيل بس بيجيب الناس من بيول بيخارج له وراك جاه على, الطرق, على الطرقات مش باعمة عيدة الرحمن في رمضان وقال ده طول السنة رحمه الله أين هؤلاء الأشخاص أين هؤلاء الأخطاء سبحان الله لا يتباه إلا الله راح نطلع الى وكان الكثير المشايخ كثير المشايخ فتفرضها بتسعين حنفا لم, لم يروه في الدنيا إلا هو الظلم لأنه كثير المشايخ الشيخ واحد والاثنين وثلاثة وجعد لا كثير المشايخ لأنه كثير نحن واحد يقول لك كثير مشاكل يعني ان يرتعن كثير كتاب رحال الزهر لو لم يكن من مشاكل لك إلا هذا صارها من كالسان كيف هو الزهري له مشاكل كثير؟ من مشاكل الصحابي الجريم أنس شوفوا ما بينه وبالنبي على صورة إلا ست الكلام الرقيق صحابي وعلى الزهري والدك احنا قلنا أثبت الناس في أنس كم؟ ثلاث الزوري وقتاله وثابت قال طيب آخر نظرة نظرتها يقول أنا أستاذ آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كشف استطاره يوم الاثنين يابنة الصهر السابق وحبيب صالح صالح لمن لكي سأت وأشعر فلو دخل لي محمد بن الهراق ها الكشيري اللي صابوري وعبد بن حميد فعدنا به ها الليله ابو محمد قال جميعا عن عبد الرزاق من هو الصنعان الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري ابو بكر مرتحل الناس في الدنيا بعد هجرته الى النبي عليه الصلاه والسلام كان ارتحل الى عبد الرزاق ارتحل الى عبد الرزاق احمد بن حمد ويحيى بن معن وفلان وفلان عدي مشيت من عمه الابذال النبلاء الى عبد الرزاق يسمع منه كيلات صنعاء بلديان عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف قال اخبرنا محمد عجل بن بشير عبد الرزاق الحمد لله تبو ومشى الى بلاد اليمن فانجلس عندهم سويد وحدثوا متعلموا منه استفدت وقال ان شد الرحال ومروح بعد ان كان اعزم قال ليه يتروح نعزينك اين هو تعلمنا مستبيل منك قال ماشي يعني يا قال لي ها جماعت ماشي فتشعروا بينهم قال قيلون عملونه قيلنا مشتكوك ايش معنى قيلون نزوجون فتزوج فبطي في الصمعات خرج من عبدالرزاق وجماع كثيرا او ثمراته انتاد في ناس منتجوا بالخير كده فناش منتجوا بالشرق بس ايضا لعبنا عبدالله في ناش مفاتيه في, في خيار يجربوا كده يعني كده جيد خير يعني كده جيد خير هو ناس في الشر بس اقال عبدالعي شغالين شوفوا كده هانا معبر ابن راشد من بلاد البصل ارتحد مشى لكن كان فاتحت خير على الهيئة أبو عروب كنيته ماذا؟ شيخ الزهر كوة المدل الزهر قال عن الزهر قال أخبرني أنس. ابن مال قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثه مال قال حدثنا محمد بن المثنى أبو مسعه المردد في زجام من بلاد البصر وكان زميل وهي كما محمد بن بصار وكان بينهما شيء من التنافس قالوا كان كفرسير هان معنا لما مات محمد بن بصار جاء واحد كذا ما في شيء عند محمد بن بخانه وقال أشرب لقد مات محمد بن يا الله عالم من ثلما في الإسلام لا تفسد ما بقي الليلة محمد فقال له بشير والله لله عليه 30 حجه لازم لله حجه 30 مره ان انا حدثت بعدهم بحديث واحد فما حدث بعدهم بحديث واحد غما لهذا الاجاء من خارج. مات بعدهم 90 يوم ولد في البصره ومات في البصره ولد في سنه واحده ومات في سنه واحده نُقض في زمن كانت به زمانها كان به شك دعا الله فأذهبه عنه مر من قال اللهم لا تذبني إلى الماء إلا أنا أمشي أقسم على الله. فاستجاب الله فمشى إلى الموضوع يتولى ويمشى على المسيطة بعد ما كان زماني. قال محمد بن الحدد محمد بن مثل العنز هارون بن عبد الله بن مروان بن الحمال قال حدثنا عبدالصرق ان ايه ابن عبدالوارد اه تننون قال سمعته ابن وحده قال حدثنا عبدالعزيز عبدالعزيز هذا ايه انه صحيف البناني العنس والصحابي الجنين ابو حمز دعاله النبي عليه الصلاة والسلام باربع دعوان الله بارك له في مالك الله بارك له في زسطف في الله بارك له في ولدك والد خلو الجنين الله له في في عمر ف قى غالب من ولدي واحفادي قدر المئة وهو ما زال حي ينظر البركه دعاء النبي علي الصلاه والسلام طيب وماله كان عنده بستان من ينبت لسنة مرة النخل بيلم في السنه النخل الناخله هيبقى ديتش الا مره كل سنه بعض النخل دي بسنه وسنه السنه يزيد يجيب وسنه يزيد ورقيت نخل بيجيب من أسفل كده علىها فيه كده سلالة تنبت ملينا وملينا وملينا حتى يطلع فوق طول السنة أمهات كده سلالة ولنخل من الألس يجيب في السنة مرة تان معنا هذا البلقة بالرزق فيه واحد يجيبه مئة جناب لكن الله مبارك فيه وفي واحد يجيبه ألف جنيه ما فيها بارك طيب معانا دي بارك من الضبار في واحد كده هو منطلوب الآن ماشي مفيش معه اللي يتمنى جنيه لكن كأنه ملك الدنيا والله أنا ما أجيب كأنه عمير حيزت له الدنيا بها تأمير قناع مبارك. في واحد ما يقول لك المعروف شب شلل خمسة ألف جنيه خمسة ألف خانسا أب أعرف شيء بعد الدرج خانسا أب قلوا حسنة أو في الجابة خانسا أب مفيش بارك فقال يا أخوة فهذه انترك من الله على صلصان بأربع دعوات لعم هل جزايا الإحسان إليه الحسن؟, الحسن؟ خدم النبي على صلصان عشر الثنين كان في خدمة نبي على من عشر الثنين كان سارع دائما فدعناه بأربع كلمات دعوات كما في أدن المبرد أو في الصحيح الأدن المبرد صحيح الشيخ للباني رحمه الله قال أخباراً يا أنس طيب ما يرزع لهذا قال عن أنس قال لم يخرج إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فذا هو بطري لتقدم فقال نبي الله بالحجاب يعني قال يعني رفعه قال ساتب معنى فعلا معنى عاملة بمعنى آزاحة قال من يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقمت صلاة فدعم أبكر يتقدم وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه وجن بي الله, الله ما نظرنا منظراً قطر كان أعدم لينا من وجه النبي عل. عليه وسلم حين وضح لنا قال فأومع نبي الله بيده إلى ببكر أن يتقدم وارخى نبي الله عليه الصلاه والسلام الحجاب فلما نظر عليه اتانا عليه الصلاه والسلام ولشك ان موت النبي عليه الصلاه والسلام اعظم مصيبه اصاب بها المسلمين ولذلك الصحابه رضي الله قالوا الظلمه الارض في فرق لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام مدينه انارت الارض ومش معناه بركه فيكم الظلمه الحسيه معنى من دليل أنهم كانوا يمشون يتحركون المعنى إن, إن سلم يصابه يأخوه ينصيبه وكآبه يقولك أنا مش شيء في أمامي ماشي. يقولك أنا مش شيء في أمامي ليه ليه يتربوا والهم والغم بدينصيبه يقولك إزعال ويقولك أنا مش شيء في فكيف ينصاب بالنبي عليه الصلاة والسلام قال حدنا نا أو وك يقول خائد وإذا أصدت بمصيبة فتجلدك واذكر مصافك بالنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبوكر بن أبي سيد عبد الله محمد متى به قبل شام الليل. قال حدثنا حسين ابن علي الهدى أبو, أبو علي خلال هذا قال عن زائدة وهو ابن قدامة قال عن عبد الملك ابن عمير اللغم فقه قصيباً عاني عن أبي برده ولد أبي موسى الأشعر عن أبي موسى عبد الله قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه وقال مروا أبا بكر فليصرّب الناس وهذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام إناء هذا إشارة من عليه الصلاة والسلام حق رجل من خلاف بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبا بكر إذا رضيه لدينينا فلنرضاه للبنيا ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبا الله والمؤمنون إلا أبو بكر قال يا رسول الله إن أبا بكر الرجل رفيد أسير حزين متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس فقال مر أبا بكر فيصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفي بهذا القدر اليوم وأستسمحكم وأعتبر لكم عن بطيط الدروس الليلة على أمل نقاء شاء الله بكم في الخميس المقبل لإذن الله عبدالله سبحانك والأره والحمد أشهد الله يا رجال أستطرقك و أستطرقك و السلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله و هو الغربة والتحديد يدعوني عم أم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم